الترتيل للذكر والتنزيل بشرك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.